كم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَاسَ ذَلِكُمْ تُعْضُونَ بِهِ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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فله عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 119. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد. دون منحه الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم